يُنَزِّلُ الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنه لا إله إلا أنا فاتقوا.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 هو الذي أنزل من السماء ماء، ألكم منه شراب و شجر فيه تسيمون. يُنبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهَارَ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا تلبسونها مِنْهُ منه حليا تلبسونها وترالفك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 تقيم الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت ويجتنبوا الطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألون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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يروا إلى مَا خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فأي يثربون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبأ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 وَلَوْ يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تَرَكَ عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون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 مؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعوام لعبارة نسقيكم من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 بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ ثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ من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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه من نار رزقا حسنا فهو يوفق مِنْهُ سرا فهو يوفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله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 والله جعل لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكنامه وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت عهدهن من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون تَكُونَ دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء. فَاللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِلَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 من عمى الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحييَنه حياته طيبة فلا نحييَنه حياته طيبة ولا بأحسن ما كانوا يعملون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 بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراء ولكن من شرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم.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 فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكرون نعمة الله وشكرون نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا he. Sitten مِنْ tapaavat oslefu in korjataan he. Rabbissasi إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنته وإن